إقفال ملف الأسرى أطلق النبي صلى الله عليه وسلم معظم الأسرى ولم يبق سوى القليل مما لا مال له وفي أحد الأيام وقبيل غروب الشمس بقليل أقبل أحد جهاء مكة ويدعى جبير بن مطعم أقبل على بعيره ثم أناخه وانحدر عنه وربطه ثم سأل عن قائد الدولة الإسلامية فأخبروه أنه سيجده في المسجد فقد حان وقت صلاة المغرب عندها توجه إليه وهو المثقل بالثأر من حمزة المحمل بأنات أهالي الأسرى لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرز في قلبه سهمين كل سهم أشد من الآخر أما الأول فحين كان جبير بن مطعم يسير بجوار جدار المسجد فسمعه يقرأ في صلاة المغرب من وراء الجدار والطور وكتاب مستور في رقم منشور بطأت تلك الكلمات خطوات جبير بن مطعم وحيرت حتى توقف وأسرته حتى تحول إلى تمثال من الإنصات فقال سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور سمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من المسجد إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 كاد قلبي أن شقي جبير بن مطعم بقلبه وهو ينتظر نبي الله حتى فرغ من صلاته فقابله وقدم التماساً بإطلاق الأسرى تأمل نبي الله صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم الذي نجا من المعركة ولم يقع في الأسر تأمله فلم يعنفه ولم يشتم، ولم يقل له ما يسوء، بل غرز في قلبه سهما من الوفاء حين ذكره بوالده الذي لم ير منه سوءا في مكة فأخبره أن لو كان المطعم بن عدي حيا لأطلقهم له عاد جبير بن مطعم مثقلا بالهموم والخجل أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك أن قريشاً لن تأبه بمن تبقى من أسرها، كما أنه لن يستفيد من إبقائهم عنده أما العناد والمكابرة فلا مكان لها في سنته لذا قدم للعالم حلولاً خاصة لمن تغص سجونهم بالسجناء، قدم بدائل أكثر نفعا للسجناء والأسراء والشعوب والدول، قدم الخدمة الاجتماعية بديلا للسجن، توجه للأسراء. وطلب منهم أن يعلموا أبناء المسلمين الكتابة ومن يعلم دفعة من المتعلمين فسوف يتم إطلاق سراحه وبذا أقفل صلى الله عليه وسلم ملف الأسرى وصداعه وثقف شعبه وعلمهم واشعرهم باهميه العلم هدات المدينه وطوت ملف المعركه والاسرى وتفرغت للحب والعطاء والسلام والاعراس